بتنادي كمان حلو ساكن من زمان بعد بتنادي كمان حلوي ساكن من زمان باب تسيم له لما شوفه يجري يدخل من كصوفه باب تسيم له لما شوفه يجري يدخل من لا حد يعرف من الجلان بعد بيتنا بيت نبيت كمان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 داري وادي انت والمشاوي من كسوفه يقول لي داري لا حد يعرف من الهيران بعد بيت ما كمان الهوا في شباكك قبلي بس بتحلو تملي الهوا في بس اصله نسمه من حبيبي اللي واخد من عقلي قلبي حبه وم عارف بس ليه معرفش خايف قلبي حبه هو عارف بس ليه معرفش خايف لحد يا من الكران بعد بيت نبيت كمان ولما يدفن النور ينام الأنور بيخيلني في الظلام الحلي ولما يدفن النور ينام في الظلام أقفل الشبك عليا وافتك الحرس شوية أقفل الشبك عليا وافتك الحرس شوية الأصيل الحلو جاني. من نوم من عني من عني دني صاحل الأذان دني صاحل الأذان. لا يمتلك منك لما شوفه يجري يدخل من كسوف. لا حد يعرف من بعد بيتنا بيت كمان.